الدرس الثاني أقاربي ومهنهم واحد استمع إلى الجمل وأعدها والد والدي هو جدي والدة والدي هي جدتي أخ والدتي هو خالي أخت والدتي هي خالتي أخو والدي هو عمي أخت والدي هي عمتي